وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لا يزال الدرس من كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة مع شرح فضيلة الشيخ العلامة الشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا في الحديث عن المسائل الأربع التي هي العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه نأخذ اليوم إن شاء الله عن الدليل لهذه المسائل الأربع باركسة بزحلفة بزعباء زن أربعة مسائل عبيد سنغراكس درسوا سيدنا تقدم يتمبر فلتات مالتي العلم فلتات زغاني فلتات بزعبه يا رب سبحان وتعالى فلتات كل وكا كم اون بزعبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتات كل وكا كم اون بزعبه دين الاسلام فلتات كل وكا زي اتا قدام ايتي اتقال ايتي بزي علمزي اب قبرخة وعلو باتتتعلمك ايو ابصرح بتصرح مالتي بتز تعلم كايو علمي اب قبرخة وعلو اتا سالس طبعا زي كلتين النبس خيصلح خلوه مالتي اتداء تعلمك اتداء تعلمك أب قبري أو علك نفسها صليحة لا بزي حتى بقى نخاله أطوان تجمر كاب صدرها جمر كمالتي التاسالي سيكون تقول ألا مالتي الدعوة إليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اذا سالسيتي انت تقولون ان الله مالتي الدعوه تويلي. كنت صوع نبحقي نب توحيد نب كنت صوع كاب شركي كبدعه كاب حزبين وخلوا ذنوب كابون رحق نبل ازيت دعوة بني احرزي دعوة تغيرك اكيد سلاة اللغة وناتوا كل سبا يكونوا نحكزوا قبله بل بزع سب نحكي يتسارر مالتي نفسه ذهبته سمعت هو يحيي السر لازم ما عليه العاذ بالله لذلك ازياء خرجكاي صبرت قبل بزعبه زن اربعه زيات تزاربنا فالشيخ محمد بن عبد الوهاب تايبل والدليل قوله تعالى زن اربعه باعلوها بحسابته الشيخ محمد بن عبد الوهاب العلم العمل العمل به الدعوة إليه الصبر على الأذى فيه قبلهم كله زين أربعة تزيئاتا بدل يليو زغرب النازل ثلاثي كابتي ناي شيخ محمد بن عبد الوهاب أباين وصدو مالاتيو كعلمهم كله بالدليل يزعل من نيرو رحمه الله تعالى رحمة واسعة الدليل مرتوع مالته انتهى له مرتوع اذا اربعة ازياءات انتهى له مبرهره والدليل قوله تعالى رب سبحانه وتعالى انتهى ب ازخة اخها القرآن دليله بنان الشيخ محمد بن عبدالوها رب سبحانه وتعالى انتهى له والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة أبشرح تايب قوله هو الدليل أي على هذه المراتب الأربع دليلنا إذن أربعة نقرات زعاتا نعن انتهى الدليل له المصنف تغسلنا له ما قوله تعالى والعصر اولا والعصر وا زاو وزاء انتهينا له واو القسم واو انتهى القسم ما هي محلها رب سبحانه وتعالى محل له لم كله رب سبحانه وتعالى بذلك لي قابتم مخلوقات يحلوا لكن مخلوقته هنا برب تراح يخلوا محل زلوا رب سبحانه وتعالى إلو والعصر العصر هو الدهر بقى زي محلان لرب سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى ذي محل له بو غير له مخلوق دماني عاب المخلوق مخانص رب سبحانه وتعالى بالضحا مي حلو والضحا يله بالليل بلا يتم حلو بقجري رب سبحانه وتعالى بزوم جزيات زيون كمحلن كله قيزة عبقى ما خمزل الله يردانه سلازي بقيزة نخي انتقم وناتو قيزة أبو تصرح ذلك قيزة خيراً كان أو شراً ما ربي خير يصرح لنا ثبات ربيها بنا اب توحيد اب سنة اب سلفية فساب نموت انتهى للشيخ بن عثيمين اقسم الله عز وجل في هذه السورة بالعصر الذي هو الدهر رب سبحانه وتعالى بصورة العصر بالقزام خلو وهو محل الحوادث من خير أو شر إذي قزيزي أبو يزل أميتات زل الحوادث خير خل شر حدثه سبحان الله كبقلعه نعب منتها يقير ماتوا أقول ما نسي كم ما نسي نعب سباي سباي نعب عب سباي يأرن كسب مالتي إذا أقول له خاني مسجيزي سلازي كيزي يقلل كمزي كونه مالتي فأقسم الله عز وجل به على أن الإنسان كل الإنسان في خسر كل ودسر ابتفعت كم زلق الراقل اسألنا له رب سبحانه وتعالى محيبه إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع ترفي زن أربعة تزيعة زن مالاء سبق كاب زي خسارة زي واسي سبحان الله ابنقني تخسيره غمان يسمعه ربالكم فصارا نايدين تزعبه ماته والعياذ بالله سلزا حدث نخيطف ازان اربعة نغرات زيعتن كما لأني قبار فتقداميتي الايمان امنت ايمان كله نحادي سبدم ما خط نحادي نقر كبلي نحادي كيف لتكايوخ تأمنلو هيدخل المحا سلزي أبزع إيمان العلم أتي ناتو خب آمن كافلتك إلا خقدمك سلزي تقدمت العلم زبال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا الذين آمنوا بإيمان أتي بدحر العلم تاني يا شباب العمل به إلا الذين آمنوا ومثبتوا لرب سبحانه وتعالى وعاملوا الصالحات دليلنا عمل دما وعاملوا الصالحات انت عايز مالتي عمل الصالح زقبه عمل الصالح وعمل الصالح كتب ليس غير الاخ الا اذا توفرت فيه الشرطان الاخلاص والمتابعه طيب الاخلاص لله عز وجل ومتابعة لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذيذ بإن عمل الصالح أخلصه وأصوبه مالتي بدحرزه الدعوة إليه لنا سأسال سيتي مالتي أبزع بالله سأسال سيتي وتواصل ها شباب بالحق بحق لابوا زباله حق نحز زباله بحقه بما خاره حقه أنا حز كين تف... تتنطغو زباله زيو ما يتفوني لرب سبحانه وتعالى إيمان زلوه علمي مستعلمو فاليت أمو زبودايزة أمين أمو له إيمان آتيوه عمل الصالح جيروم. زيو ما يتفونه كم اول اب حق نصنع يلوم ويخر ذهبه اذا يمون ايطفون دعوه مالتي. وتواصل ايش بالصبر بصبر وين تعقد السنه الدبر صناعات الدبر يلوم زما خوه اذا اربعه زيتهم ايطفون طيب واو انتالنا مالتي والعصر واو القسم رب سبحانه وتعالى يمحل له العصر الدهر قيزة مالتي التفسير من دحر المزئنة قال يا أم هو صلاة العصر زبال اللو والعصر صلاة العصر زبال اللو بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن صلاة الو الوسطى صلاة العصر زيان. وايضا هو العصر أي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم زبل الله رب سبحانه وتعالى بتي ناي رسول صلى الله عليه وسلم محلو. شو الوحي ورسل ازنبرة زبل الله والعصر دماني الدهر كل زبل الله كل جزيل كيف لخامالته رب سبحانه وتعالى دقيزه خمس محاله يردعنا ذاء صوره زي تردعنا كمون ازي ما خمسله نردى مما من, من باب الفائده ما ان الانسان لفي قصر كل رب سبحانه وتعالى مالت إن ما لتكوا صغيرنا اركنا اذا ان اوكوا ما لت ان المراه جسد مازال تصلي ان اي انا استغرقت جميع جنس البشر كل عينتنا يدق سبع اتوات يا مابزه ال الاستغراق انت وين لماثيو قرن فاتو نقوله سنه 70 70 بارع طوا كل مابزه ايزيا اتوات كُلُّ وَبْدِسَبْ مَالَتِي بزي مفلة كُلُّ وَبْدِسَبْ زَبْبَلُ إذا قال زياء زي أنت هاي نبلاه الاستغرق طيب لام لا في خسر لا لا في زياء لام زياءون تأكيد يا بعد القسم تأكيد أيضا داد كسابات وفقاء ابطف آتهم زلوا إلى الرب سبحانه وتعالى كمزقوا بالكلوا رب سبحانه وتعالى خمحلوا كلوا كمتنقال لنا بزخسارة زينا خينا آتوا لفي خسر أب خسارة أنت الله خسارة ناي منتا يا شباب ناي دين كم تعانتوا أقدم أزبالكهم حدثة ناي خسيرو خمان قنزب خسيرو خمان يقول ما بالك خسارة نايمين. طيب إلا زياء أداة الاستثناء بلوا الزوم صعبوت رحمالته أربعة نغرة زياتا زمالو سبت زيوم اي ليسوا خاسرين اي خسرون تيكونون اي خسرون بل وربحوا زم اربعه زياتا سن اربعه نتفتا زياتا اي خسروا تعوتوم اي كنتم طفوات اي كنون كنتم ذ خسروا اي كنون اساتهم دمى إلا الذين آمنوا مؤمنين صغئ ادما العلم اتى الله لا حد نجر كيف لك تاخو تتاملوا يتفلت مستعلم كتوحد انت اي توحد تفلط شركي مستعلم كان تا شركت تفلط سنة انت تفلط بدعه انت تفلط كل زنجوجله تا زيعهن احزاب حزبين تفلط مستعلم ك لذلك حدا راخي نتفق اول شيء يا شباب نتعلم كل هنا عذينام نسنيشتنا اصبؤتنا وشوالنا كل هنا نتعلم ذخر علم خدي العمل الصالح بس نتعلماه أب ابجرنه وعلو ابذواني نفسنا خبسلاحنا بعلم بعمل صالح المخالق انا صلح دم ما وتواصل بالحق بحكي بحكي نصنع زوله زيوم بما بعتم دعوانك بح ناب توحيد ناب سنة ناب سلفية منهج السلف رضوان الله عليه جميع بانساروا لما خلطانك قال لنا كاب منتالك كاب شرك كاب بدعة كاب حزبين بجلتات زي صلى الله عليه وسلم زي خالفاء حزبين ها بذي أمون انتنك غال لنا مالاته إذا أعطى سالسيته دعوة مسقبرنا مبرا بعيتي أبصبري كتنبل صبر كيف يقول له فعن كافيه كو دعوه لكن صبر قبره له أخي أزيوين سلافته أخي أخي أخي أزيوين لكن صبر كيف الدنيا خندية سبحان الله وترسس الله عليه وسلم يقولوا عد من اي امتي امونغو امونغو هند سيتم سبر زين صبر غيرك تاع حلفك يمكن تقدميت و يمكن تحرقون بشويه توسس لكن بصح حسابها ب 76 سموت دجاجات انت تاع اللون دحر ربي وفقك دعاء صادق مع الله و كان ربي ثباتك برك ربي ثباتك هذا صبر غيرك جنة هو نعيم بإذن الله تبارك وتعالى الدنيا تعشى شهكا نعانى بجلنا هنا أي لوم حزبين أعوذ بالله من قد حكي تحزكا من قد حماق أندحر من قد أعوذ بالله هلاك أندحر تمر تكونكا رب سبحانه وتعالى خصير كابلكا ثلاثين أربعة زيئاتا كنما لأننا لنان خي نخسر إذين أربعة زيئاتا أي خسرا بل إنما نجحوا فوز رخيبوا عوت رخيبوا في الدنيا والآخرة مالك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى جهاد النفس جهاد النفس أربع مراتب نزال نفسها كتقالس أربعة درجات هاللوائي اسكن رآيين زي اتنكن في ادمنت ان شاء الله احداها تقداميتي ان يجاهدها على تعلم الهدى ودي ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها الا به زي قداميتم بارب لنفسك كالسا نخلق علم زي جمعتنا ما تازل لنا حانت خبتقال زي قدفكا قدف كا... ما شاقلنا الدنيا بزخوفك تبين كلها زي أنا بعلها جهادها نفسها تجاهدها ربي خلاص يا هابن ربك أبن الله أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق من قد حق نخي علم يمثمها التي أبعلم وخوفي منهجنا سلفية يعلم ودين الحق تعكس هو دين الاسلام توحيد <تصفيق> سنه وسلفيه ز يقول لي علم مالتي بانصارو دماني كف شركه خمي غيرو خمس رحق كبدعهم يغيرو خمس رحق كبحزبين بجلتا زيعه كمي غيرو خمس رحق ما يعلم الذي لا فلاح لها اذا نبساز يا اخذ عوت هاي ولا سعادة كم رحسي يا في معاش هبزنا برا از مالتي وما عاد هاد صبح نغوا اخيرا ختمل سن مالتي الا به الا بزع المزي لذلك عاوتنا احنا راحسنا هنا, هنا شباب كم اون ساعدنا هنا راحسنا هنا مصنع علمت مالتي كنعلم يقبا اول مقدم مغا ازي نا الدنيا نبرا رحسي تدلينا خمؤوني آخيرا ازهلو خن علم ألنا مالتي الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه مستعلم ما تقبر له مالتي ابتقبار ها شباب كوعلو أمتعي خوعلو ابتقبار كوعلو الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه نتزيف لتسب دماني دعوى قرنى خنفلطوك العلمو زيادة سالسية مالة الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله انتهي بنت الرابعة مالة أن يجاهدها على الصبر كل سنه جانب سياسي ياس صبرك بروكبره بلا ما له اللي خون كفي ما على مشاق الدعوه الى الله تي ذروه ظلم ما له تي صقم الدعوه دعوه تقبر الكل دعوه ظلي لا يكون دعوه تقبر كل خانه بتوحيد نبع سنه نبع سلفيه وظيفه الانبياء انبياء تحملوا الظلم صراحة زياهبوهم رب سبحانه وتعالى إنسان ما دعوة فداعية دماء داعية السلفي صبره قبره اللو مالته وعلى الخلق سباته قد وخام الرسول صلى الله عليه وسلم يا شباب أول دعوة بحنت كلمة جميرهم ها شباب انت أزال كلمة زي. قولوا لا إله إلا الله إيش تفلحوا. لا اله الا الله بلوا كنتوا واطي اول شيء نزيعه كفار قريش تسعر لهم ما ماشي ترجمه سلسفلهتوا لحد ربي راح كوزهم وخانوم سلسفلهتوا تن اصنام اتطاقات كله خيد بس بغنيات نزيعه شيء استنكار قرن نبيل نبله انبي عناد يروح بزي ازي يجمرو مالتي بده ارزي ابعرضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصرفوهم جمرو مجنون ساحر كاهن كذاب وكلهم صرفتات وريدو من رسول الله صلى الله حرزي وحف باسجدو كلهم نبتوحيد دعوة تقبر قليل كم زيكونا نبسنا نبسنا فيها دعوة تقبر قليل كم زيكونا أبنى الجرشة غني حاولوا قتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم قتلهم تسعيرهم بنحرزي الرسول صلى الله عليه وسلم مسحى وكاو رضي الله عنه هاجرهم كان مكانا بمدينة سديدة تلذي هذا الخلق مقدات تريدك كمخلوقين صبره تقبره لك ربي صبرها بنا ويتحمل ذلك كل لله نربي لو تا تحمل قدر الله حسب ظريفك ومعاملاتك لك صليتوا والعياذ بالله حموم يقبل اخي دربوش يغبلك اخي زي شمكخه بك لكن دعواتك راح تصير لصالح مالتي من بيت الله سبحانه وتعالى فاذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين ابن القيم رحمه الله إذا أربعة أزياء تنمالي أول إذا خبطوا ربانيين كي من الله ربانيين دلما تغسكوا بزعابيو ما لدي أبزي إسلم النازي والربانيين هم الذين يعلمون صغير العلم قبل إيش قبل كبارها سبات عنه ودعوه لكن بتلنا أشي جميل دحارب دعاء دا سبحوه تعلم دا سبحوه يخدوا مساها زي آتهم ربانين كسكس طيرا فعلا زينا ربعة زمالة خاني زي سبيزي كسكس يتغسكسوا عدمات ولله الحمد رب غابوا من فلله عز وجل فالله عز وجل أقسم في هذه السورة او في هذه السورة نعم بالعصر رب وتعالى ابزى سورة زئة بقزيم حلو على ان كل انسان فهو في خيبة وخسر مهما كثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه الا من جمع هذه الاوصاف الاربعة رب سبحانه وتعالى بقزيم حلو قيمانا قزيم تبزن رداء جزئ قليل كم زي كونه كل ود سنت تايم خوانو مالتيو اب خيبه اب خساره خمزله ولو كنزهو ولاتي ناتوا شرف ويكبرت ويمعرض كبيبا ازي فتصم ربحا ايبا بل ارخسارة ايزولو الا زن اربعة نقرات زيئة اما ليون مالتي الا من جمع هذه الاوصاف الاربعة زن اربعة بغلستات زيئة كما لئنا الله بلون تائين زيئة احدها الايمان ويشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع تقداميتي إيمان يا. إيمان دمانتها إذا تغالى للمانتها نابر بزك أرار بك أخل اعتقاد الصحيح إمنتك تخلقك تسألنا حلو أبتوحيد أبسنة أبسلفية وعلم النافع إذا علم علمت ما تتعلم إزيتي إيمان إزي يتغال ليز إيمان الثاني تخاليتي العمل الصالح وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون فاعله لله مخلصا ولمحمد صلى الله عليه وسلم متفعا تخاليتي قاني عمل الصالح كله ناله سببتك بارك نقبر علمنا بتتعلمناه أبتك بارك نوع علمات زخونا زربا زخونا سرح نابربي زكار عربنا اذي صرح صرح زله صدمان تاخذ بيه مالتو ربي اخلاص يرو فبگساله ربي اخلاص يرو صرحاله ونرسول الله عليه وسلم دماخذ التلوم الله طيب الثالث ثالثيتي التواصي بالحق وهو التواصي على فعل الخير والحث عليه والترغيب والترغيب فيه نعم اذا ثالثيتي دماني حقنا حازلنا كن كن مخافر فعل الخير صبوه ندفر ونصبوه نكبر للنادم ما ني حاسك ندفر ويدماني سبعكم دفافهم مالتيو نصبوه ندفر والترغيب فيه كم اقول حروفات كلونا دك سباتهم حروفات كم زحوم عمل الصالح ويد ما اب حقي لنا في المخرم زياتها سلسيتي الرابع التواصي بالصبر كم اون كن مخارن بعضهم بعضا بالصبر على فعل اوامر الله تعالى اب تصرحنا يا رب تكبارات امر الرب سبحانه وتعالى ذا عززه الصرح رب سبحانه وتعالى ذا عززه تعزاز كن سرعه رب عززه تعزاز اب جبر خلينا نقوله فعل الطاعات مالتي على اوامر الله جل وعلا اتخال صبر دماني وترك محارم الله ايتي رب سبحانه وتعالى اذا حرمو دماني كن رحكو اذا انه بعل صبر خدليك كاب تحرامك ترحق مالتي كاب شرك وتحملي اقدار الله قدرنا يا ربون تحمل الله وتوسعك موت خل دك خهم وتخوله قل زكاه تفرح بيتسس وحدها بيتسس كما وتخيل اذا ما صبرت يد لنا اتي رب يقدره ما له بالحق والتواصي بالصبر يتضمنان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا اتواص بالحق نحكي لابو واخذ قبر وتواصي بالصبر صبر نقبر كنبل زين كلت زي, زي اتان انت يرد انا مالتيو ابن تاعي اسوان دحرلنا الامر بالمعروف ثبوت الزيزه الله مالتيو وكابتون كردماني نرحرت بلالخا مالتيو الذي الذي به ما قوام الامه وصلاحها ونصرها وحصول الشرف والفضيله لها بزيدماني نزا زي ا قد نصرت ثغل كمون كتصلع ثغل عبر إسعيون شرف ويدماني كبرت كتركب تغيل إذي تغيرا معلتي كنت رب سبحانه وتعالى زباله كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم زبالة سبات كلكم إلينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكن اخرجت للناس جماعه التبليغ انتام زبخه زلو خروج وزازيه اخرجت للناس ان سبات سخ دعوه انه توصل لنا ان سبات مخمره عالم تقولون عنه الرسول صلى الله عليه وسلم معاد اللي جبل نابيه من يا اخي مصعب بن عمير نما نابيه اللي هم من مدينه قد علمون يا رب علماء زغن لكن علمي زي بالكخه فوق دو مشارق الارض ومغاربها تغدق سبكه بخنت خفيف انصر في نبلال قد تعدوا يا اخي نرتفاعات تعلم وتعلمها بكبري او عمله بالحريق دعوات الجمر كنت بخير امتي خرجت الناس تأمرون بالمعروف بالصبوط والزوز وتنهون عن المنكر هذا منكر بمعنى يرهق تبلوه نتنكغتولو نكالكالتولو خامتها معتي خامت منكر وتؤمنون بالله برب ما تأمنوا شب بالله يا شباب الإمام بالله هو المقدم لكن أهمية الأمر بالمعروف ونها عن المنكر كرد أن مسم الله سبحانه وتعالى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله نتأمان بالله دحريتان سوى فإذا أنت يردأك شرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرده في زيادة سورة أهل عمران آية كثري وقال الشافعي رحمه الله تعالى الإمام الشافعي انتهي له لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم أولا من هو الإمام الشافعي الإمام الشافعي هو ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل ابن العباس ابن عثمان ابن شافع الهاشمي, الهاشمي القرشي طبعا الامام الشافعي عبد الله محمد ابن ادريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي نا قرشي بس فكان من اهل البيت طبعا الامام الشافعي والامام الشافعي حدد طب تفرعت ايوم لكن اذا قرمنا انا اقول لكي زي نت مذهب زي فلد تعصب عن تعصب كل وكان اي مذهب كل ما ايما الاربع انتابلوا نير اذا صح الحديث فهو ايش مذهبي فبقى مذهبنا يا ابو حنيفة مذهبنا الامام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حمد كلهم مذهبناتهم حديث الرسول الله إذا صح الحديث حديث أعتقده فهو مذهب يزبع الإمام إنتهي الإمام الشافعي طبعا ولد في غزة أبغزة توليدهم عامة مئة حمسان هجرية طبعا عشر دقائق تريفها نالا نزال درسي نقل نعم إن شاء الله الإمام الشافعي تاريخ بصفحه طبقات الشافعية من رغمه لأنه كتب الطبقات بزحي طبقات الحنفية وطبقات الشافعية وطبقات المالكية وطبقات الحنابلة كتب الطبقات أبو نرأيه مالتي فإن شاء الله تبارك وتعالى إذا غزة ويس غره, غرة سنة 150 هجرية قم تولدوا 150 هجرية قم تولدوا إذا كنا رأى قصة حدوان إتارة نقطة يقبرها زي تقون مالتي لكن إن شاء الله كنا مالتي حاليا غرة أم غزة طيب وتوفي بمصر أم مصر الدماني ميتهم سنة 204 مئة أربعة مئتهم رحمه الله وهو أحد الأئمة الأربعة على الجميع رحمة الله تعالى نقول لهم ربي رحمه له أمام الشافع الدماء حدخة بزوم أئمة الأربعة مالته الأمام الشافعي لو ما أنزل الله حجة على خلقه ما بفطرات نرطع رب سبحانه وتعالى تزيور نيرو إلا هذه السورة جكا زياء الصورة زياء لكفتهم ما خلتهم يراز وبلو زلهم إزياء انتهم هالتي دليوم الإمام الشافعي إزياء زربهم سنتياتر قميبل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله انتها يبل مراده رحمه الله ان هذه الصورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله يعني تمسك بزدين زيك قبر زدلي زياء تأخلهم هالتي زياء ترقمي امري هو شراع الإسلام امال لا ذا سرا اختيامه ايكون اولا الايمان امال لله الا الذين ايش امنوا والعمل الصالح امال لله والعمل الصالح الا الذين امنوا ايش الصالحات طيب والدعوه اليه وتواصل ايش بالحق والصبر على ذلك وتواصل بالصبر وليس مرادو أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة كل شريعة التغالي لا أخل في هذه السورة لكن اتي سعادة زمت الكاوي تمسكت قبر اللزقباء الدينكازا أربعة تزيئاتا أما لألا مالته وقولي لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم من أبتاء بوتاء تطوكن بالمالتين إن شاء الله تبارك وتعالى زمن مساء الأربعة من تخنودان وقولي لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لك فتم قبل غلوة الشافعي لأن العاقل البصير إذا سمع هذه السورة أو قرأها فلا بد ان يسعى الى تخليص نفسه من الخسران وذلك بانصاء وذلك بالتصافي بهذه الصفات الاربع الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر غنيتو يشرح ابن عثيمين رحمه الله عاقل تقول وحده نسى مغاني زحس بزستم تقول يتهرب سوق بخساره زي كدحنا في كلهم قصباتها فيهم اللو سلز بالربي سبحانه وتعالى إلا زماربعته زي أنا أربعته زي أتندمانه إمنتيو ثلتت دمات تغالين الله زي أمنه تزين حادنا قرق تأمن الله يتغل النقاء إلا مسفلتك هاي مالتيو قال أيضا ما العمل الصالح صبوق قبر ختقبر وتوا... والتواصي بالحب حكنا حزي الكالابوها ختقبر والتواصي بالصبر صبر نقبر الكاون زي لابوها ختقبر مالتيو أما جرش الإمام البخاري رحمه الله تعالى انتيب باب العلم قبل القول ها شباب والعمل الإمام البخاري من الكتب الستة المحدث الشهير المعروف الإمام البخاري حتى قيل عنه أصح الحديث بعد كتاب الله حديث البخاري قيل في حديثه الصح الحديث بعد كتاب الله حديث البخاري الصح الحديث بدحر قرآن حديث ناي من يا الشباب ناي بخاري فالإمام البخاري رحمه الله تعالى البخاري هو عبد أبو, عبد الله. كن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري أولد ببخارة البخارة تبلي تبها العدي تولدهم بخاموا دماء المخاري بخاموا تفلطهم في شوال أبزعوا رحزي أزلنا يا شوال ما لتي كمزا شوال زياني رتاز فولدوا لا في شوال سنة أربع وتسعين ومئة ميت تسعا أربعة هجريات تولدهم ونشع في حجر والدته ويتيم تولدهم أبو أم قبل سن البلوغ ما يتم عليك يتيم زباهالي يا شباب ادي زموته تيكو. يتيم ابو زموته مو ها قبل البلوغ هونالو سباليقوا يتيم اينو بلو منامه فبقى يتيم كله سبحان الله حافظ الدنيا وزي الام بعلى عبي دور كتب زلوه فالامام البخاري ادي وإلا يتيم أبو بغلو يخلو بمويته سلزي أدوون أبو دوركم زلوها خبزي يعني نرجع مالتي أبو قزان داديو عبيب لنالو الشيخ من عثيمين البخاري لكن جبل واسم جبل الحفظ حتى لو قيبه بجبل الحفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وتوفي رحمه الله في خرطنك خرطنك تبل عدي أبقى مويتهم رحمهم الله الإمام البخاري زياء بلدة زياء في خرطنك بلدة على فرسخين من سمرغندي كاب سمرغندي بفرسخين رحقات ركب سمرغندي وإنه سمع لأن أخوهم ما عيد الفطر در عيد نصب حيث وخطبها كلها رحمهم الله مويتم عيد الفطر مصباحيته قبال كله بليتم مويتم سنة ستة وخمسين ومئتين فلتة ميتم حمسان شدشتين فلتة ميتم حمسان شدشتين مويتم <تصفيق> نعم أبتاني وفات أي تقصنا الشيخ مؤثيمي لكن أب شوال وبذلك الشيخ من عثيمين ولد ببخارة في شواله أبتعى متقن شهره يتقسر آه آه نعم نعم شوالي. ليلة شوال كنا بلاينا والد جزاك الله خير يعني ممن وافقه ولاجته وفاته طعا نفس الشهر مالت احسنت ازاك الله خيرها في مصطفى لكن ليلة عيد الفطر كبارهم كله ضروا عيد ان ياتقون زل بارك الله فيكم ها؟ ليلة الشوال ليلة الشوال كتبارهم ليلة العيد من سبعة عيدة. عيد كبارهم كله ميتهم رحمهم الله طيب الامام البغار انتايلهم ودليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل بابلهم العلم قبل القول والعمل علمي قدم كاب زربان كاب صراحاً إلهم الإمام البخاري دليل أقريبهم بزاة آزيا فاعلم رضي سبحانه وتعالى بزاة آزيا بعلم يجمروا فلات إلهم رسوس الله سلام أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ربي عدم خانه لا معبود بحق إلا الله واستغفر لذنبك قابت زنب خانه استغفار قبر محرات حتاته قاب سورة محمد صلى الله عليه وسلم برخبازها آية عصرته جعته فبدأ بالعلم قبل القول والعمل قدمي صراح دماء بنتاج رب سبحانه وتعالى قدمي اعلم إلو بزاء فلتت جميرو قد منتعي من بالو مالاته أنه لا إله إلا الله إزياء قول مالاته واستغفر لذنبك فلتتين زياءة أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك قول والعمل اللوى مالاته بقى منتعي جميرو مالاته رب سبحانه وتعالى فعلم جميرو فبدأ بالعلم بعلم خارج جملة قدم زربان صراحه زمصنتي <تصفيق> مالتي علمي مغناتو بزاي فلتت زقون نجار يلا بزاي فلتت ندير حادث تاع ذاريبو وي تكبار ندير حتر تكبيرو اذا مالتي اما شر شا خلته الله فيكم استدل البخاري رحمه الله بهذه الايه على وجوب البدائة بالعلم قبل القول والعمل بزع زيال إمام البخاري بتكبار كنجمر بعلم كنجمر كم قدمي زربانا قدمي تكبار وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعلم ثانيا يزيد ما أكبر جليل يعلم يعني يتعلم أولا يتعلم يعلم من العلم علم يعلم يعني تعلم اولا يعلم نعم يستعلم ابتكبار ما ثم يعمل ثانيا تكبار يوحل نتعلم ابتكبار يوحله وهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل دليل نظري ان النون بحقولنا نقول ناون استنتنا خنبصونه خني بالشيخ بن عثيمين علمي قدم مخانو قدم زربان صراحه ولذلك لان القول او العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة اتي زربان اتي صراحه قبول ودم امر ضونه كئلنيو إلا أن المنتهي موافق قهون قال له من زخيط قهون قال له من الشريعة طيب من الشريعة خير من حركوين التزارب أخير وإذا تكبرك لابد علم الشريعة قد, زي قد لك سلسل قدمك تعلمها لك مالك ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عل... أن عمله على وفق الشريعة إلا بالعلم ما يمكن حدث أن ما تكبرته بها لكن الشرعي يقول مستعلم مسفله ما ولكن هناك أشياء يعلمها الانسان بفطرته كالعلم بأن, بأن الله اله واحد فان هذا قد فطر عليه العبد ولهذا لا يحتاج الى عناء كبير في التعلم اللغة أني بفترة أن أتخذ بصح وتقيل رب حد المخانون وإن كل آيات كونية رئيس اللغة يدل على أن الله على أنه واحد سبحانه وتعالى بدحرين تايلو أما المسائل الجزئية المنتشرة فهي التي تحتاج إلى التعلم وتكريس الجهود وتكريس جهود إذن مسائل جزئية سواء جزئينا عقيدة جزئينا مسائل فقهية فرعية العملية ازقن جهود يدلي لكن علم سعار يدلي لنا اما قال رب حدا مخانه مثلا حدث سب سبحان الله نزاعيات الكونية رئو كان من يخلل يخلل مالتي تلازي لما انت المسائل اربع ابزين والدينين ولله الحمد زمست ظلو إن شاء الله تبارك وتعالى ذا كتاب الأصول الثلاثة كنك السلائنا كون دابلنا خنوداء دا. إن شاء الله لما عانت نوح لكم ومسامح تبارك الله فيكم إذا كتاب نوحي وتي عمر الدماني حتسيري أزيزي قابكونا خمزق قيرنا خنسقهم وناتقوا قواعد الأربع سبين نالو كتاب التوحيد كشف الشبهات الصورة الستة, الستة وزع كتب بيننا زله له سيدي ربي خلاصي عابلنا عبت من قدي حكي من قدي سلفيا ربي قتي عبلنا عند عبلكم عبزئا يود أكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وجزاكم الله خير